ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئلا لم يتهل نصف عن بالنصية نصية كاربة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه وس موجود وقترب